لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان س انا فيك ابدا ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول أهلكت للابد ايحسب أيحسب لم يره احد ايحسب ان لم يره احد ايحسب ان يره احد الم نجعل له عينين